يا محسن ثالث حسني يا نسمك يا بضعه فاطمه وامك تكلمك اذا عمري تريد العمر اللي لا تصدق ترحم عك لو قلبي رحم تشرحم امك الدنيا اولاد يظلمونه وظيفتهم وش ما جرا مصاب اساس من شقيفتهم منهم مجروح شلمة وروح الدنيا ما تيرحى روح الله وياك يا يوم الدنيا ما تيرحى بالدنيا شتري اذا اول هتت يكتم ماكو غير الجروح اسمع شلمة وروح الدنيا ما تيرحى ايلاك خل احكي يا اخر بنيني وي اشتريت ما رحمت حنيني بعد لبزغري وبزهوت سنيني اولع متكسر لا طمع لعيني صحت من سقطاك بكل ونيعيني يا اي قلبي ولا يا قحجليني من فكرت بيك قلت اسفقني للجيله بالدنيا لا تعيش يتيم وتكبر لوالنا قبلي سلم الروح اسمع chilmet uru dunya ma terham ma terham dunya ya yagiyum halwa ya ma terum dunya ma terham eshi jiri da lan walati jena عتب يا نير رياحي قبل ميلادك تعنا لك البيعي جدل خنف ترض لو عايش سنيغي الدنيا تراقبك ما تغمضي العيو مصيرك بيها واحد من اثنين لو مثل الحسن لو مثل الحسين لو عمرك طول يا يوم ما متتبي السم ويناح ريلي حسين وريدك لا تغني اسلم طوقع يم مذبوح اسمع كلمتي وروح دمي شت ريد اذا اول هديت انت ماكو غيري اللي جوه جلم جلمتي و ما اماتي لو ان بالطف تعيش تاد بي عايه رخيص الدم لابو اليمه تبيع قبل ما جيثتك توقع شريحة دارك تكفل الحوال وديحة لجلها تغرق الطف بالشريحة سالي توقعي تخوف و قطيعا اي خلي اخذي الدور اخو ما بعد شيفته اللي بسم عباس وهو اللي تكفلي باخته بعينه ثاركي لوح اسمع تلمتي وروح الدنيا ما ترحو ماش تريد إذا أول هتت يدّم ماكو غير الجروح اسمع جلمة وروح الدنيا ما تيرحى أريد بموتتك يا معتبة الدايا أوازح سينحيب طفلي احتى أشوف الكربلة بعيونك أثير مثل عبد الله بس النبلة بإسمار بجيت على المصاب لما بعد سار مثل باب وخيم قلبي اشتعل نار عجيني على طفلين ولا يبرد جمر قلبي من هاي الاحزان انوح اشتكي لربي عدني دمعي مسفوح اسمع شلمك وروح الدنيا ما كل شي عمره يخلص حتى لو طال فقط وجه الله باقي حكم لا جاي نقلك روح مو بس جلمة جاي أنا دري الموت أرحم كل الأحوال إلا يكون تحمل سبيل العيال تنظر وقفه اختك بين الرجال ارحم لك تموت ولا تنظر وضع عزيزك سبي ودواوي امشي معته وحرتي تغامر رب زينب تبكي وتنوح جلتي والرول والله الدنيا ما ترحم ليا للشاعر علي السقاي